بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت ما سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم